Bismillahirrahmanirrahim Hamin Ain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 وتذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمم تواحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء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 والذين يحجون في الله من بعد مستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضبو ولهم عذاب شديد.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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم يوفقون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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ من بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِنَ الَّمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ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 ألا إنَّ الظالمينَ في عذابٍ مقيمٍ وما كان لهم من أولياء ينصرنهم من دون الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير